بسم الله الرحمن الرحيم 110. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى 113. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى 112. وهو بالأفك الأعلى 113. ثم دنا فتدلى 114. فكان قاب قوسين أو أدنا 115. فأوحى إلى عبده ما أوحى 116. ما كذب الفؤاد ما رأى على ما يرى 111. ولقد رآه نزلة أخرى 112. عند سجرة المنتهى 113. عندها جنة المأوى إذ يغشى السجرة ما يغشى 115. ما زاغ البصى وما طغى 116. لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات 114. ومنات الثالثة الأخرى 115. ألكم الذكر وله الأنثى 116. تلك إذا كسمة ضيذا إن هي إلا أسماء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 118. ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 119. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنتى.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 114. وإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 115. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجذي الذين أساؤوا بما عملوا الذين أحسنوا بالحسنى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 112. فلا تزكوا أنفسكم 113. هو أعلم بمن اتقى 114. أفرأيت الذي تولى 115. وأعطى قليلا وأدى 116. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى 112. وإبراهيم الذي وفى 113. ألا تذر وادرة وذر أخرى 114. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 115. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الأوفى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 إنهم كانواهم أظلم وأطغى، والمؤثفة أهو، فغشى ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى أذفة الأذفة. ليس لها من دون الله كاشفة، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَوْنَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَسَجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا